التسجيل الخامس والسبعون استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف حق خالص باء يذم فاعله تاء السبع الموبقات ثاء التهديد بالعقاب